قال ربنا أو إطعام في, في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان وليس الترتيب هنا للتراخي إنما هذا ترتيب منازل لا ترتيب أحداث لأن الإيمان مقدم على الإطعام ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أما تواصوا بالصبر فإن الناس يرون من كبد الأيام كما أسلفنا ما يرون فيحتاجون إلى أن يصبر بعضهم بعضا على مدهمات الليالي والأيام وأعظم ذلك الصبر على طاعة الله تبارك وتعالى وتواصوا بالمرحمة أي أن يرحم بعضهم بعضا وقد قال صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم إرحموا من في الأرض يرحمكم من من في السماء وقال من لا يرحم لا يرحم وكلما جبل الإنسان على الرحمة كان أقرب إلى رحمة مولاه قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم وهو يتحدث عن عبادة الأوثان رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني لم يقل فعذبه قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم وهذا من الرحمة التي جبل عليها الخليل إبراهيم عليه السلام وأسعد الناس برحمه الله من كان واسع الرحمة للخلق يأويهم ويقيل عثراتهم ويقبل أعذارهم ويترطف بهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا وللإحسان لذة لا يعلمها إلا المحسنون وكلما كان الإنسان شديدا الإحسان إلى الخلق كان قد قريبا إلى رحمة مولاه قال الله جل وعلا عن الكريم موسى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير كما أنك إذا رأيت الرحمة من الناس دلك هذا على عظيم رحمة الله جل وعلا وقد ذكروا أن أحد الأخيار كان بعيدا عن مكة في نيسابور أو غيرها من بلاد خراسان، فعزم على الحج فكانت بناته يمنعنه أن يحج لأنهن ليس بينهن ذكر يأويهم فقالت له ابنته الكبرى ترغبه في الحج يا أبتاه إنما حالنا ورزقنا على الله فقبل رأيها وأخذ بمشورتها وعزم على الحج وذهب فما أمسوا إلا وأصابهم الجوع وأخذ الصبية الصغار يتضاغون بين قدمي أختهم الكبرى التي أشارت على أبيها بأن يذهب فبينهم كذلك إذ مر بالقرية أمير والبيت في أطراف البلدة فلما رأوها رأى, لما رأى البيت أصابه العطش فطلب ماءا والماء يوجد في بيوت الأغنية وبيوت الفقراء فسقوه فجال ببصره في البيت فعرف فقرهم ومسكنتهم بعد أن شرب وارتوى أمر لهم بدنانير كثر في صره فأخذتها الفتاة وهي تقول هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا هذا مخلوق نظر إلينا فاستغنينا فكيف بنظر أرحم الراحمين إلينا ومن علم عظمة الوقوف بين يدي ربنا تبارك وتعالى كان حري به أن يرحم الناس حتى ينال رحمة الله تبارك وتعالى